A'rhu بالله من الشيطان الرجيم Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah 12. 13. 14. 15. الحمد <تصفيق> لله ادنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألبنا جيه هدى